سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها شغيد وجاءت كل نفس معازائقا وشريد لقد كنتم في غفله لقد كنتم في غفله من هذا فكنشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا جهنم، القياء في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقيام في العذاب الشديد فالقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضطيئتم قال قليلُه ربنا ما اضطيئتم ولكن ولكن كن في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعديد يوم نقول للجهنم يوم نقول للجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشير رحمن من خشير رحمن من خشية رحمان بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلونها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام, أدخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون لهم اشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم من قبلهم من قرن هم اشد منهم بطش هم اشد منهم بطش فنقضوا في البلاد هل من محص إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب